وَنَقَضَ ذَرَّ اَنَّ لِجِنٍّ نَّمَكثِرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُرُبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ قُنُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ أَنعَامُكَ كَأَنَّ أَنعَامَ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أَلاَئِكَ هُمُ الْغَاشُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْهُم مَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَهْدُونَ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأمري لهم إن لكيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا لِكَوْتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا وَأَنَّى يَكُونُ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ أَمْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مَنْ يُدْرِي لِلَّهِ خَرَاهُ هَذِي لَهُ وَيَدْرُهُمْ فِي طَيَّانِهِمْ يَعْنَهُ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 ولكن اكثر الناس لا يعلمون